<تصفيق> المسألة الرافعة والثلاثون إذا خلد من يقرد خلق العجوى حتى إلى الأعلام ثم وجد من هو اعلم من ذلك المشتهد فالأحقق العجوى من المشتهد المحرم للأعلام للا ذلك الأعلام وإن قال الاول في عدم جواز عجوى في مسألة أن شخصا يقلد مشردا وهذا أولئك يبي بفرمة العدل منه إلى غيره حتى ولو كان غيره عبد من we hebben het hier in het schat. En ik denk dat het een kans is om het te hebben. Of dat En ik يقطع فيおっوجة تقليد الأعلام و إذا قطع افعده على المدينة على جب الكفsay لأنه لا تقليد بالقطعيات و لابد أن أقول عن هذا و تقليد و إذا قطع بجواز تقليد integral لأنه يجوش رأس بال規則 أو تقليد غير الإعلام أن يبقى على المرسل و لا أن يعدل عنه وقول لهذا المسجد يحرم الرجول لا اثر له بالمسجد لأنه قافع والقافع لا يطلب في القطعين وإن أن يقطع بفرمة العجود يقطع بأن الانسان اذا قلد شخصا يحرم عليه العجود عنه إلى غير ولو كان ليه قطع اذا قطع بهذا الحكم هل يعمل القطعين ويقطع على هذا يقطع, يقطع على هذا بل قاطع في حرمة العدود فالفتوة لا أستغلق بسيطة هذا اذا كان قاطع وأما اذا لم يكن قاطعا بشيء فأساسا لا يصح له تقليد هذا غير الأعلام أساسا لا يصحر له تقديد هذا غير الأعلام إلا لفتوة أعلام لو قلده على طفقة وأخذ جزمه الدور قلده لانه يحتيه بتقليد غير الاعلى تقليده ببتوار مستخدمه بالجوء بأساساً لا يصحره تقليده إلا استنادا إلى بتوار أعلام فإذا استنب إلى بتوار الأعلام وخلقه فإن كان الأعلام ممن من يقول بجواز العدو إلى الأعلام وجواز البقاء على غير الأعلام فإن يعني يكتب الجواز فهو لا يجوز هو يقلد هذا في ثمه العدو وقد يقلد الاعلام في مسألة العدود وجواز العدود, العدود لماذا لان البقاء على تقليد هذا بنفس فتوى الا وهي ثمه ايضا مستلزم للدور فلا بد ان يستند في مساله البقاء وعدم البقاء ايضا الى فتوى الاعلام ولذا ذلك أدوى. وإن كان الأعلم لمن يفتي بفرمة العدود الأعلم يقول إذا قدرت شخصاً يحرم عليك العدود عنه إلا غيره ولو كانت أنت أعلم إذا كان الأعلم يفتي بفرمة العدود فيجب عليه البقاء على تقليد غير الأعلم لا لأعملاً بفتوره وإنما عملاً فتور العدود إذا أعلى جميع الصور يفتي لتنمها فتورها بفتها وإنما يعمل في قطعة ولا أثر بفتوى بالنسبة لله وإنما يحقق بفتوى الأعلى إذن لا أثر بفتوى هذا على جميع الصور سواء كان قابعا حقيسة القاضعة فتوى غير الأعلام بحرمة العجود ما أثر لها بالنسبة لله للشعر ولذلك قال السيد صاحب العرب يسسروا إذا قلد من يقول بحرمة العجود حتى إلى غيرها حتى إلى الأعلام ثم وجد من هو أعلم من. ومن أحوط الرجود إلى ذلك الأعلام الأحواط المسؤول يقلون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بل الأبقى قد يراجع هل أن تقليد الأعلام فتوى أو اختيار؟ إنما صاحب الصاحب يرى متقليد عن احتيار فتعني أن تتولي إلى الأحواط إذا أن السيبق اليران متقليد عن فتوى إذن يحكي يحكي العدود إلى ذلك الأعلام سيد بالبيانة على الناس كان ذلك الاعلى بأستيد وجود عدود وإلا مثل ما شرحنا إذا كان ذلك الأعلم بأستيد الجواز أو أستيد السرمان على طب التعوى المستهيد فعن ذلك الاعلى معناتهم وإذن قال الأول بعدم جوازه. شوك الأراضي يا عليها. إلا إذا أفتل أعلن بعدم وجوده لا أفتل جراز قل أعلن أفتل العدود وغير الأعلن يفتي بخمة العدود يجوز له أن يبقى على هذا المجتهد ويجوز له أن يعدل أملا بتجوى الأعلام مسألة الخامسة والثلاثون إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان أمرا وإن كان متساويين في القاضل ولم يكن على وجه التقليل صح التقليل وإلا فمشكي هذه المسألة مساله في مهنان في باب للتقليل وتأتي في ذا إمانة الجماعات، وهي أنه ذكر صاحب الإرواح والبساس إرواح هنا وفي باب صلاة الجماعات. من قلد منصهدا بعنوان من الحسين او الحسن امام الله ثم تبين له ان صاحب الرساله سوصي بالحسن هو الشيخ مثلاً ياسين والسيد الحديد هنا يقول صاحب العواني إذا كان أحدهما أعلان قلت لا إشكال أنه يجب عليهم كان يعرض فالدواء على الأعلم كان الذي قلده هو الأعلان يبقى عليهم كان الثاني هو الأعلان فيعرض فالدواء عليه كان أعمل بالسابق مطارق ومتدارق وصريح وإلا فأيجب عليه لها ولكن إذا كان المتساوين بالفعل لا هو رجل أحده مع الله أولده بما أنه السيد والحسين ثم تبعين أنه السيد الحكيم ولا هو رجل أحده مع الله أرضان حين كذلك يقول صاحب العدوان أنه هو المصوران في الصوصورة التقيم والداعي ما معنى التقيم والداعي ولأنه الذي صاحبها بأحسالات بحيث أنه السيد أبو الحسن، بحيث لو تبين له أنه غير السيد أبو الحسن، لما ألبى. بسم الله أولي في هذه السورة إذا أقلل صاحب على على أن يكون هو السيد أبو الحسن ومع تذيون أكذا كان مقيم ومع تذيون أنه ليس السيد أبو الحسن لا أقيد ربي يسمو على أولي التقيم إذا أقل من أولي التقيم ومجدين النور السيد الحسن يجب عليه على وجود وعرض الخطاوة عليه وإن كانوا متساويين يقام اما اذا كان على نحو الداعي تخلف الداعي وتخلف القيم قالوا بانه مثلا صاحب هذه الرساله والسلوك الحسن الزائد في قريه ما سمع من دعاه لتحريكه قد بعث الى تقليل صاحب هذه الرساله ولكن له كان المكان الذي يجعل هذا المكان الحسن ولكن في الواقع هو ما يجعل هذا أبو الحسن هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا مثلا الإمام هذا المكان لأنها هذا بين أن يقول فرمت الخمر لأنها مسكر وبين أن يقول فرمت الخمر تمنها للرسلين يحملونها. جا إذا قال فرمت الخمر لأنها مسكر معنى الفرمة مصبة على الخمر مسألة. موضوع الفرمة هو الخمر وإنما الإسكار علة من التحريم فلا يستفاد من هذا الكلام فرمت المسكر. مستفاد حرمة الخمر فقط وإنها لئي في تحرمها حرمها مسكر هذا نستفاد يسموه حيثية تعليلية وسموه واصمة الثبوت أما أنه إذا لا حرمت الخمر، فإنها مسكر يعني موضوع الحرمة هو المسكر لكن لانه طبق على الخمر فقرته حرمة الخام وإلا موضوع الحرمة ومدعلم حرمه هو عنوان المسكر غالبنا بالأمر لأن عنوان المسكر منطبق على الخار سلت الحرمة من العنوان يلقى عنوان يعني أو من هو من الكلية لا نصداق بيه وإن الخار هو عنوان المسكر هل يقول إن فإنها مسكر محيثية تعليم حيثية حولية يعني أن متعلك الحرمة هو عنوان المسكر يسموها واصط العروب لا واصط العروض. هنا هم ألبا قالوا له جاء المسجد الحسن المسكرون العافية ما صاحب هذه الرسالة العنوان أنه سيد والحسان. لا على نحو التقي، وإنما على نحو الداعي والعلماء. إنما قلَّت صاحب هذه الرسالة معتقدا أنه سيد، أصلا لا هو سيد عادي، هو دليل موسى الحسن. لكن دليل موسى الحسن، وهذا كلام سيد عالي, عالي أيضا. ما أقولك؟ إذا متقلَّ الداعي. لا تخلط التأيين بالتأيين فكذا يكون عنوان السيدة والحسين هو مصف تقليده قال على أولي التقليد لو تبين أنه غيره هيا الشحين كذا يكون مصف تقليد عنوان المشاهد العادل غير ما في الأمر لأنه يعرف أن المشاهد عادل والسيدة والحسين قدر السيد الحسين ثم تبين لها كون شهد عادل هذه السيد الحسين سواء يقرر بين تخلف القائل يقبل التحقيق وبين تخلف الداعي لا يقبل التحقيق. فقول إذا قلّد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمر فإنت أنا متساوي بالفضل. ولم يكن على وجه التحقيق. وللو كان على وجه التحقيق إن بات تخلف القائل صير أبصر. إذا لم يكن على وجه التحقيق يعني كان على وجه الداعي هي فيها تحليلية في ما يقول و هي فيها تحليلية بل صحه وإن يعني وان كان على وجه التقييم فالصحه مشكله هذا فلان صاحب العراق وفي جسر ولكن الاعلان قد الله اسرائهم كالسيد الكبير والسيد الكوري وفي جسر الرومان وكذلك السيد الزيان وفي جسر الروم علقوا على فلان صاحب العراق ومفاد هذا التعليق بدايات سيدنا من القويب في هو أنه والعناوين على قسمين عناوين قصديات عناوين تبادليات العناوين القصديات ما كانت متقن بالقص مع القصة أثر عنوان التدبير أو إذا ضرب العلام عصد التأديم ينطبق عليهم التأذيب. إذا ضربه قصر من ذلك ينطبق عليهم وما إذا ضربه ولم يحصد التأديم لا ينطبق عليهم قصر كانوا متقضون بالقصر كانوا عن يقولون لا يجوز الصلاة متقدما على قبر المعصوم إذا كان وهذا ما قصدية يوم ساحة قرم معين المائد المائد المحسس وشينين تستطيعون رجاء صلي لك صحيح لكم وصل ذلك وعنوان الهجب عنوان, عنوان قصدي متقولن بالقاصد مع عدم لا يحقق العنوان عنوان الهجب عنوان قصدي عنوان التدبيب عنوان قصدي العناوين لا يوجد تفصيل بين الداعي وبين القيط عنوان القصدي إما قصيت وتمت شرائطه فايد ما قصيت أو ما تمت شرائطه فايد حقا بعد تقييد وداعي إلى هذا المقام العلمي القصديم نلدى بالمتالي لو أن الإنسانان يظهر أن الوقت تتدخل وقام وصليا صلى لا بأي قصد، بقصد من, من عناوين ما لم يقصد الإنسان أداء، لا يسقط أنواع الأداء. انسقط الأمر. جرب إنسان على قصد لا يسقط الأمر بالضرب. شيء، وأنواع الأداء حصل جون لا يتحقق إلا مع قصدية. مع لا يتحقق من سقوط الآية للأهل مو بعنوان يحقق وعنوان الأداة لا يتحقق وإنسا قطعنا فعنوان الأداة وعنوان القضاء أنا وين شنون؟ قصدية فإنسان صلى صلاة الضوء بتخيل أن الوقت اللي بعدين تبين أن الوقت هل يجب صاحب العوض والصليون بل إلقافة الأداة على نحو التقييد بأن قال تصلي صلاة الظهر أداءا فإذا تبين لي انه ما دخل الوقت بعد كأنه ما صلى ليتي والصلاة ليس صحيحا ما حصله ليتي وإن قرض على نحو الداعي يعني أنا على رحاة مطالب لقضاء أطعب أي سلا بالقضاء صارت هذه الداعين ما صارت الا هي بعد تكون قضاء على نحو هذا الشكل لك بين الداعي و بين لا يقال تخلف القرم أو تخلف الداعي وإنما يقال إذا صلى صلاة الظهر قاصلاً عنوان الأداء ثم تبين ان الوقت لم ينقل لا تصح الهو الصلاة لا أداء ولا قضاء لا تصح أداء لأنه الوقت لم يتخل ولا تصح قضاء لأنه لم يقصد عنوان هذا المثال الذي قيل معروفه بالمعوقه لم يقصد ما قصد لم مورد آل ما وقع هذه القاعده ما ان تتحقق إن قصدت مع شرائطها تحققت ما قصدت أو ما حصلت شرائط ما تحققت بعد أن التصير يملك على, على نحو القيد أو تخذها على نحو الداعي بعدين الداعي. بعد أن يتخلق أو الداعي تفصيل. منه؟ هذا من نائة عناوين القصوية القسم الثاني من العناوين العناوين الانتباقية الملك الملك القصوية ننطبق عنها عناوين انتباطية قهرية أخدت أن لن تقصف هذه العناوين دارتا تكون من الأمور الاكتبارية ودارتا تكون من الأمور التكوينية فإن كانت هذه العناوين من الأمور الاكتبارية كان يبيع أو تشتري شخصي الله وأن يشتري كتاب الجوائر هو كتاب الرغوة مثلا الشراء من العناوين والكباريين كيف سنعنا من الشراء هو مثلا تستدال مال بعد ذلك هذا يعني عن الشراء يعني اعتبار فإذا اشترى كتاب الجواهر الشراء هنا يقال من العناوين والاعتباريين من ناحية الشراء نقول بأمامنا فعبة يكون متعلقة أمراً قلبياً فعبة يكون متعلقة أمراً شخصيا. هذا نفيذ من ذلك الغريبية قصد الشراء كتاب وسائل الشيعين مو هذا الكتاب كتاب من عمال كله قصد الشراء كتاب وسائل الشيعين على أن يكون طابع مؤسسة آل البيت شراء كبير إذا قصد شراء كتاب وسائل الشيعة على أن يكون طابع مؤسسة آل البيت ونحن نتعلق الشراء أموان ونحن على أن يكون يسموها تقييد بعلم مداعي يعني نقول تقييم ما هي داعي ما هي في الضغيرة أي هذا. حصل شراء كتاب الوسائل على أن يكون طلباً مقصوداً بالدليل. بعدما يتصلوا على نقلته ولا لم تكن. فعينا كذين كتاباً تبين أنه للدار سلموا الكتاب مطلماً مقصوداً. لا تبطل المعامدة لماذا لا تبطل المعامدة لأن المبيه كليا لا شخصيا فعدم انتباعه على هذا المجبور لا يعني بطمان بل يجب علي بارها لفضل الإيمان على المطلوب الوحد الثاني أهلا أبونا السلام عليكم سلام عليكم إنه مبيه والعبري شأنه فإذا <تصفيق> كان المتعلق كليين معاملة ما تفضل بشي المعاملة ما تفضل؟ لأنه متعلق ما مازال محبوب، متعلقها ما ما زال محفوظ متعلقها محفوظ فقد شراء كتاب الوسائل على من يكون طبع المؤسسات ما تعلق بالبيع كليين وما دفع إلى المشتريين شخصيين فما زال متعلق المعاملة محفوظا بأي وجد تفضل بعدما في يجب على البائع وجوباً تقليفياً أن يفتح أن يصدق العنوان الكلية على ما هو مطالقاً لا بالإضافة إلى أنه لو لم يصدق كان عدلاً ما أصبح الله يقول لك ما هو شيء مسألة هو مسألة الشرق مسألة أن متعلق البائع كلي مكيب بأن يكون طبع المؤسسات <تصفيق> هذا المتعلق يجب على البائع تكليفاً توفيره ما وفره البائع تبقى المعاملة صحيحة ويبقى البائع مطالباً تكليفاً بالتطبيق ولا يكون للمشتري فيها في أي شيء في أي شيء فيها تقلب الشخص لا تشترك المطابع أصلاً المديح هو المكيب هالي وكتاب الوسائل المقيد هالي الطبعه ما عدد حقه فهي لا يكون نزل في حيار مخياريش في صحيح تغلب الشرع ولا اتدخل حقه الشرعي في إجزامي لا أعبك سبيني ما هو منطبطاً لتبيع هذا إذا كان متعلق كل شيء هذا ما إذا كانت متعلق شخصي كتاب الوسائل الموجود كانت قال أشتري هذا الكتاب الذي هو كتاب وسائل الشعال على أن يكون طبع مؤسسة هذه الدولة فمتعلق الشراء أبو شخصي مؤنطي هذا الجزاء الأشخاص فهنا في هذه الصورة هل نحتمي احتمالات الأول الاحتمال الأول أن يكون من قبيل التعليق في المعاملة شو من قبيل التعليق في المعاملة لا أنا عندي التزام واحد فهو الالتزام بشراء كتاب الوسائل لكن هذا التزامي علقته واقعا على كون هذا الكتاب طبع المؤسسه اذا ما يكون طبع المؤسسه لا عند التزام بشرائه فانا علقت اقل التزامي على ماذا على ان يكون طبع المؤسسه هنا في هذه الصوره ربودوها للتعليق بطريبا رجل طاعدة المعامل بأن مطلوبين أن عندنا. بالأمر التزامي. التزامي. التزامي. التزامين عندنا الله حق رائعنا للأمر الالتزامي الأول معلق الالتزامي الثاني مالتزام رائع كما قررنا في الصورة الأولى الالتزامين عندي التزم ونخلي الالتزام في طرف الباحث بعد التزم بأن المعاملات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 هذا الكتاب الشخصي كونه المؤسسه او على المؤسسه المؤسسه المؤسسه بعد المؤسسه المؤسسه هو المؤسسه المؤسسه ما المؤسسه المؤسسه المؤسسه هو المؤسسه المؤسسه المؤسسه المؤسسه المؤسسه ما المؤسسه هذا الكتاب الشخصي كون هذا الكتاب الشخصي طبع المؤسسة أو ليس طبع المؤسسة على إذا رأى اختياري كون هذا الكتاب مو كون كتاب الوسائط على أمر اختياري كن هذا الكتاب الشخصي كون هذا الكتاب الشخصي طبع المؤسسة أو ليس طبع المؤسسة على إذا رأى اختياري بينما أن الملتزم بالالتزام الثاني أمر غير اختياري لا معالاة مع تخلقه تصح المعاملة ليس تصح المعاملة لأنك اتزامه اتزام بأكل معاملة والاتزام يعني يكون طبعاً ما أستغل هذا النظر الاتزام الأول للمعاملة صحيح ولولي المشتريخي الشرط على طبق التزام ثاني. الاتزام كان شرطاً بعد مثل ما رأيك التزام في يعني التزام آخر في الانتزام في أصلي المعاملة واحد كما في الاعتمال الأول حتى يكون باهم التزام بالتزام، في الانتزام فحين هذي مع تخلق هذا الشرق يكون لمشكلة خياة تخلق الشرق للمعاملة صحيح هذا هذا الاعتمال الثاني يكون منتزم به في الإتزان الثاني من الأمور الاختيارية، مو الامور الأمور الإيجابية. إذا كان المتزامبات الإتزان الثاني من الأمور الاختيارية، أول هنا سوى ان يكون العمق قبل القيادة، أكوا على العمق من خارج كلها، من اختيار لقاع لقاع للماء كيف؟ من ما صار يقف ما صار ينحني؟ ماذا وطلب مع وقد وضعها رقيها فعلق يا ربي عقد النكاح عند الشورى قلنا في كلام عقد النكاح عند المشهور يقع اول يقع على اختيار الرجل بناء انه هجره الزوجه مع الزوج عقد النكاح يقال تنتزم باصل النكاح و تلتزم بان يكون مثلا المسكن لها او ان يكون اختيار المسكن بيدها فان التزام، التزام باصل عقد التزام بامر اخر والملتزم بامر اختياري فوقعه المسكن بيدها هنا اذا ما اعطى مسكن لا تبطل المعاملة للإتزام الأول ولا يكون لها خيار تقدم الشرط لأن المعاملة غير قابله للخيار. عقل النتاح مقابل الخيار عقل النتاح مقابل الخيار فالمعاملة من جهة صحيحه ومن جهة أخرى من جهة أخرى ما إليها الخيار لأنه عقل النتاح مستقيم ونرى أن تدفل حقل الشريطة حقل الشريطة الموضوع لما تلت اذا كان الملتزم به امر اختياري لكن العقد هذا للبيع كانت البيع بعتك هذا الكتاب على ان تثق لي الملتزم به امر اختياري والعقد هذا القابل لغيره لا يعقد هنا مع تخلف البيان بالدفع بالمعادله طبقا الانتزام الأول ولهو قيارة تخلق الشرق طبقا الانتزام استعمال فالذي <تصفيق> نريد أن نقول بأن العنوان إذا كان من العناوين الاعتبارية هم لا يجيب التقييد داعي بل يجيب تفصيل الذي ذكرناه إذا كان من العناوين الاعتبارية سارجون متعلق الأرض كله مع تخلقها لا تكتر المعاملة ولا قيار سيكون متعلق بأمر شخصي أمر الشخصي سيكون من التعليق المبطل للعقود سيكون لا، ليس من التعليق المبطل للعقود ايضا على هذه الصورة الثانية سيكون ملتزم بالأمر لا يكفيه لأنه يكون لقيار تقليل الشرق سيكون أمر لا وهكذا لن يجي يقول أنه حتى إذا كان العنوان من العناوين الاعتبارية يحتاج أن طر أطر العود بين الداعي والتقييد وأنه تقص على نحو التقيل أو قصد على نحو الداعي أمير الدين. سؤالك؟ ما هو كمان؟ هذا مذا؟ سعد شبارس. ها؟ شبارس. وش؟ وثارة يقوم العنوان من الأمور التكوين of het beheer, met name het elkzamen bij bedoelde machine, of het beheer afrazen de arbeid bij het تطبيق أقوال الصلاة و على اقواله وافعاليه ايضا امر أيضاً وليس تكوينياً وليس أمر الاحتبار <تصفيق> عنوار التقليد عنوان الإتمام ليس أمر الاحتبارياً ذهو أمر تكوين بناء على ذلك صاحب العرواب هنا يفصل في صلاة الجماعة بالتقليد يجنو بين التقليد والدهي خليت وراء هذا الشخص شفت إمارك البعيد كبير هو هذا الفلان صليت وراءه باعتقاد أنه فلان ثم تبقى أنه فلان فهل كان قاصدا العنوان على وجه التقيير بمعنى أن متعلق باعتماني هو فلان فإذا تبقى فلان فلا ما فضل وإن كانت نستمع الشراء على الإطلاق تضره بصمت ليه؟ ليه جزي صلاة أو أنه على نحو الداعي فاتممته بهذا العالم العادل, العادل بعنوان أنه قل هذا ما عددين أنه ليس قل هذا وأنه قلت بحضة عالم العاديل أبا إي حاديل إذا قفت على نحو التقييد صلاة الصحيح إذا على نحو التقييد صلاة صحيح انك تتوضع العواشق هناك التقليد مضى هو المسلم التفصيل انتفاع باعتبار انه لان متعلق التقليد ومتعلق الاهتمام امر خارجي وهو زيد من امر خارجي ما يخدع التقليد الامور الخارجيه لا تخدع التقليد ليش لأن الذي يقبل لطلقه هو يموره كل بيئة أمر كل يقضي ومطلقه أنه يقضي أما الأمر الجزيب على المياه هو هو خير كيف يقبل تاخذ تقضي تحصل حاصل بها لهذه الحكمة لا أسئل لأنه الجزدية للتقييد والتشخاص بعد مع كونه متشققا جزئيا متقيدا متحينا تحييده تحصيل حاصل تحصيل حاصل محاله هو مقيد في ذاته بعد تقييده تحصيل حاصل لا يمكن إذا مستحيل أن نقول صليت وراء هذا بقيل أنه بقدر أنه ما يطمن التقييد جزئيا فأيض هو التقييد صليت وراءه بعنوان أنه سيدة كلام التقين على نحو على التقييد غلط لانه لا يمكن التقييم اصلا فلا حاجه على نحو الداعي مساله التقييم نفسها الداعي لصلاحي وراه هو أنه فلان هذا صلاح للقدام بينما بين نور الاسلام الداعي <تصفيق> كما موارد التخليل وموارد الانتماء ما يتوقع فيها تخلف التقييم لا يقون له تخلف تمثل تخلف ما يقود لان المفروض ان متعلق الاهتمام ومتعلق التقليد هو مثلا المجتهد العادل او الشخص العادل داعي له انه السيد الفلاني بعدين تخلف الداعي. الداعي لا يضيف اشتريت هذا البرتقال لان عندنا ضيف بعدين بعد ما وجعني ارجع البرتقال على صاحبه خلف الداعي لا يضيف المعامله الاسد واثرهم في المعامله تخلف الداعي لا يضيف الان صحيح نعم ينبغي ان يفصل هكذا وان يقال ينطابق الواقع صح ان ينطابق الواقع صلى وراء هذا الشخص بعنوان انه زيد نعم، ثم تبين انه ليس بقاتله او ليس بصحيح ايضا صلاته الهباب انه صلى, صلى خلف غير العادل ليس صلاة الهباب ليه تخلف الكات ولا وراءه بعنوان أنه زيد بن ثم تبين أنه لا زيد بن باكر كلهما عاملهم كلهما جاء من شرق صلاةه صحيحة صلاةه صحيحة مولا أنه تخلّق الداعي صلاةه صحيحة لأنه صلى قلبا عادية إذن المدار على جنون على جميع الشرائع بعد أن جميعه قلّى لدينا بعنوان أنه باكر ثم تبين أنه عامل ثاني إذن جاء عن الشرق تقديده من ذات تخلّق القلب من ذات تخلّق الدائم فيتصيلها لذلك اللقين طال. سيدنا يقول بل صاح مطلقا. أخذ التقييد وأخذ الداعي. مدار الثاني جارع الشراير صاح الداعي. مدار على طاقة الواقع بل صاح مطلقا. بل وإن كان على وجه التقييد. توقع قيل قال لا ما يتبين انه فلان فلان لا قدر اذا ما يتبينه فلان فلان لا ما يقول لوران ما فئير سلابه صحيحه اتظن ما يرى عن تقييد اطلاقين اصلا التقييد مستحيل وهو جزيان مستحيل سيد القول رحمه الله يقول لا اشكال فيه عن الصحة اذا لا اثر للتقييد في امتال المقام ما من المدار على الواقع التقييد لا اثر له كمئة طريقة